موقع رياض القرآن يق... ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم أخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن أَمِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ إِن يَأْتِهِمْ بَأْسُنَا ضُحًىٰ أَمِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ إِن يَأْتِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ لا نكر الله إلا القوم الخاسرون